ما شئت يا ربي يكون كنت المغيب والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي المهيب والمعين أنت المعين إن الخلاب كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين أشدت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أو جتها وكفلت غاب فالكل يا ربي أمين. والمعين أنت المعين متعثر بالرزق فالأرزاق أهوان ماتهون أنت الضمين لكل ما تسعى له أنت الضمين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين فلكم نسينا رشدنا وهوت بمسعان الفتون ولكم نسينا أن نرى عبر المنا وهنا تبين فرشدت يا ربي يكون العظيم والمعين أنت المعين أنت العليم بما نكنا وأنت وحدك من يصون وبما كسبنا لم تأخذنا وحدك من يعيّد الْمَائِي أَنْتَ الْمَائِي كَفَنُونًا خَلَقُوهُمْ وَفَنَؤُوهُمْ كَافٌ وَلُونَ أَوَلَيْسَ هَذَا آيَةً لِلَّهِ لَهُ الْأَمرُ المولى من والمعين انت المعين